اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً أَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَلمُ خَلَّ فُونَ بِمَقُعَدِهِمْ خِلََا فَرَسُوللَّهِ وَكَرِهُ أَي يُجَهِدُ بِأَم وَِهِم وَأَم فُوسِيهِم فِي سَبِيلَّهِ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا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 إِن كُنتُم مُّرْضِيِّينَ بِالْقُعُودِ أَوْ لَمَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين